بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نتحدث اليوم إن شاء الله في الآية 97 من سورة المائدة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جعل الله جعل الله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 لاحظوا النهاية أو القسم الثاني من الآية عجيب بإضافة لاحظوا ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم جعل الله الكعبة سبق كل في جعل الجعل إيش الفرق مثلا بين الخلق والجعل الخلق كله يكون فيه أولا تقدير ثم إخراج لحيز الوجود هذا الإخراج على فكرة برء برء إذن الخلق فيه أولا ما قبل الخلق اللي هو الخطة والتقدير ثم الإخراج شو بكون هذا اسمه الإخراج نفسه برء تمام ولكن في موضوع الجعل هو تصير في الغالب في الغالب تصير إلى حالة لحظة تصير إلى حالة أو تصير من حالة إلى حالة جعلت الماء جليدا يعني صيرت من ماء إلى جليد ثم أثناء الخلق والتقدير يجعل أيضا شو يجعل مثلا الله سبحانه وتعالى قدر ان هذا الانسان يكون على هذه الصفة فهو جعله على هذه الحالة قبل الخلق قبل الخلق قبل الاخراج جعله على حالة برضو جعل والجعل والجعل اذا بتلاحظوا ممكن يكون تشريعي تشريعي يعني يعني جعل الله الخمر حراما مثلا جعل الله الخمر ضارا بالإنسان يعني خلق الإنسان وهذا الخمر في ضر هذا جعل تكوين وجعله حراما هذا تشريع مش هيك؟ أجعلتم ثقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن هذا جعل إيش معناته؟ هم من عندهم اخترعوا وممكن بعضهم كان يعمل الحلال حرام يجعل الحلال حرام، فجعلتم منه حراما وحلالا، إذن الجعل، بس هذا ما يسمى خلق، فجعل إذن هو مرحلة ممكن يكون أحيانا من مراحل الخلق، وهو التصير من حالة إلى حالة أو التصير على حالة، تمام؟ الجعل. بلى والله الله سبحانه وتعالى خلق وجعل خلقنا وجعلنا ما هو الخلق على فكرة يكون اما من العدم اما من العدم وهذا ينفرد به الخالق الايجاد من العدم او الايجاد من وجود فالبشر بخلقه اه بخلقه أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فتبارك الله أحسن لحظة الخالقين في أكثر من خل. لا فالإنسان هو يعني اللي اخترع السيارة ما هو خلقها بس خلقها من إيش من من موجو من موجودات شكلها بصورة جديدة هو خبطت أول بعدين أخرج تمام ممكن إذن. في قضية الخلق وكذلك الجعل انه الانسان يكون له دور لكن الخلق من عدم هذا ينفرد به الله سبحانه وتعالى وهو الخالق الحقيقي الخالق جعل الله الكعبة والكعبة بتعرفوها الكعبة اما لماذا سميت كعبة في هناك أقوال عند أهل اللغة خلينا نذكر قولين معتبرات القول الأول الكعب إيش هو لاحظه نتوء وارتفاع نتوء وارتفاع الشيء الناتئ هكذا ومرتفع إيش يقولوا عنه كعب ولذلك الكعبين إذا بتلاحظوا اللي لما نغسل القدم نغسل لوين؟ للكعبين النتوءين المرتفعات عن الأرض هذول اللي هم التقاء القدم بالساق مش لما بلتقي القدم بالساق في نتوء عن اليمين وعن الشمال هم كعبون لكعبين كعبين هم يلاحظوا نتوء من هنا ونتوء من هنا ومرتفعات عن الأرض هذا هذ هذ هذ إيش؟ الكعبين لأنه الرجل الوحدي فيها كم كعب اثنين الرجل الوحدي ذلك كعبين النتوءين اللي عن يمين ومرتفعات ولذلك يبدو إذا بدكون بهذا الشكل هي الكعبة في واد غير ذي زرع وكانت هي إيش هيك كأنها ناتئة ومرتفعة في الأرض ومرتفعة في الأرض ثم هي على مستوى المعاني المعنى لها رفع في نفوس الناس مش هيك لها رفع حتى صار التعبير عندنا لما بدنا نقول طبلة منقول كعبة مش هيك هذا مولد يعني في بعد وناس قالوا لا الكعب المكعب يعني المربع ولأنها مربعة الشكل مربعة بس أني أنو تربيع منهم مربع مرتفع يعني ثلاثي الابعاد مربع مرتفع ثلاثي الابعاد شو بنسميه مكعب طبعا احنا اذا بدنا ندقق في الرياض في في ال في التسميه هو المكعب بيكون اه متساوي الاضلاع متساوي بما فيه الارتفاع حتى يكون مكعب مش لابد ان يكون متساوي واذا كان نفرض انه مثلا اربعة في اربعة في سبعة الارتفاع هذا بسموه شبه مكعب. شبه? لا احنا وين بالمستطيل? احنا متكلم عن ثلاثي الابعاد. طول عرض ارتفاع. طول عرض. ولذلك. اه. القيت ما تدخلوش في الموضوع. المكعب باختصار. المكعب باختصار هو في الاصل. طول في عرض في ارتفاع متساوي أربعة في أربعة في أربعة طول في عرض في ارتفاع مثلا هذا مكعب إيه آه. ولذلك تكعيب مثلا ستة في ستة في ستة هاي مثلو هذا بسموه مكعب الستة مكعب الستة لانه في الاصل لابد يكون ثلاثي في عالم الأبعاد ثلاثي الأبعاد طول عرض الاتفاع فهذا ك... احنا بدنا نشتغل هالشغل هالقيت فاذا كان اه مثلا الطول خمسة والعرض خمسة والارتفاع عشرة شبه مكعب ماشي فهي مكعبة ولا مش مكعبة الكعبة هي شبه مكعبة عفكة لانه طولها يعني اطول كثير من عرضها و... لانه عرضها على فكه ممكن تجده هي على فكه اضلاعها مش متساوية وان كان هذا يعني كمش اتناش 12 و 10, 11 و يعني فيش دلع قد ثانية 11 و 10 11 و 10. 12 و الأربعة يعني مافيش مش متساعة فكرة بالضبط و قدش بده تكون مرتفعة 14 تقريبا مرتفعة مرتفعة تقريب 14 متر الكعبة فهي شبه مكعب شبه مكعب آه. طيب ااا جعل الله الكعبة وصارت معروفة الكعبة للمسلمين جعل الله الكعبة البيت الحرام اذا في الاصل البيت الحرام كان كان مساحته وين بس الكعبة هذه البداية هذه البداية المسجد الحرام كله على بعضه الكعبة بس وهي على فكرة يعني اكثر من مئة متر مربع لم مربع الان لما بدنا نحسب كمان الحجر لأن الحجر هذا اللي انتو شايفينه بهذا الشكل زي حذوة الفرس هذا أبعاد الكعبة الأصلية مش نطوف من وراه لأنه سوش تطوف أنت يعني بين الحجر والكعبة لأنك بتكون ب... لأن الحجر هو في الكعبة في الأصل بس يبدو نقص بنائها نقص بنائها نقص والرسول صلى الله عليه وسلم ما عادهاش للبناء الأصلي وإلها قصة في قضية هدمت وبنيته هدمت وبنيته مش قضية الآن مش قضية إنما عرفنا أن الحجر هذا هذا ضمن الكعبة ولذلك منطوف من وراء يعني أكثر من مئة متر مربع المساحة الأرضية يعني طيب البيت وإحنا سبق قلنا إنه البيت في الأصل في الأصل هو المكان اللي بنقوي إلو بنسكن إلو بالذات ليلا ولكن ما عادش القضية مقتصرة على قضية الليل وبالتالي اذا بتذكروا لما تكلمنا عن يبيتون ويبيتون مثلا القوم الذين يبيتون يعني يهاجمون ليلا وذلك هو ثمي بيت لانه في الاصل يسكن اليه ويقوى اليه متى في الليل بس خلاص انتهى مع الايام صرنا ننام بالنهار مش قضية ومنئوئ له بالنهار بيت بس هو غالبا طالما انه بيت اذا وبيشتمل هيك فمعناته في العصل لما بنيت الكعبة بنيت ليكون الصلاة بداخلها في البداية هي بيت هي في الاول بيت وكانت الكعبة بس هون ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة للذي ببكة ما هي اسمها القديم بكة وإحنا سبق قلنا في احتمال أن يكون بكة يعني بك الذي هو بمعنى البلد وبكة بلدة الدليل عليه مثلا بعل بك بلد بعل هم كانوا يعبدوا بعل كانوا يعبدوا بعل بعل بل بك بلد بالعكس يعني بلد بعل بلد بعل وبلد وبكة يعني بل بلدة لا أقسم, لا أقسم بهذا البلد وأن تحلم بهذا البلد فهي بلد فهي عافية إذن هي في عندنا المدينة وفي عندنا البلدة بكة الاسم القديم ولذلك لما ذكرها الله سبحانه وتعالى بكة لما كان يتكلم عن أصل نشأت نشأتها وجعلها إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة لكن لما تحدث في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم قال ببطن مكة لما تحدث عن حادثة بعينه في زمن وفكرة تحويل الباء لميم وارد في عند العرب خصوصاً انه الباء والميم مخرجهم من الشفا مش تقولوا شفة شفا في اللغة العربية شفا اذا مخرجهم من وين من الشفا الباء مشيك ام وذاك مستسل الناس الام ها اذا ممكن تحولت مع الايام بكة شو صارت مكة وهذا وارد وارد طيب الا ان اول بيت وضع للناس ومش معقول يعني ادم وابنائه او بعد اجيال كمان ما كانوا في عبده في بيت مش معقول ف فالأرجح فعلا الأقوال التي تقول إنه كابا من أيام آدم عليه السلام من أيام آدم يعني من أول يوم الناس يعبدون في بيت طب هو يعني بنو يبدوا إنهم بنيين طويل عريض ليش بوسع ستين واحد <تصفيق> لأنه كذيش باقين في الأول آه ممكن ممكن ممكن هون يثور شغلات يسألوها الناس مش قضية احنا بنقول احتمالات الان اما هو واضح انو الارجح انو من زمن ايش ادم ولما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن ثاني بيت وضع للناس ايش قال المسجد الاقصى قيل كم بينهما قال اربعون اربعين سنة يعني اربعين سنة بين معناته كمان الاقصى ايام ادم عليه السلام طب ولا ابراهيم عليه السلام ايش فعل جدد لانو كانت الناس لما تنحرف تبتعد عن الدين الحق هذه الأماكن تندثر ثم يأتي يبدي النبوات وتعيد لهذه الأماكن مكانتها سواء كان المسجد الحرام أو المسجد الأقصى إلا إذن هو أول بيت نتبه تماماً نشوف هو بيت إذن في الأصل جواه إلا إذا كان المقصود لأنها الناس تعوي إليه قالوا عنه بيت تجاوزاً اما هو الارجح بده يكون في الاصل البداية كانت في داخله تمام؟ ان اول بيت وضع للناس اه لا احنا مش هذه الاية جعل الله الكعبة البيت الحرام اذا البيت الحرام كان وين؟ بس الكعبة الان لما تسع صار كل, كل المساحات التي تتسع حكمها بالحق المسجد صار البيت الحرام الان اوسع البيت الحرام جعل الله الكعبة البيت الحرام الحرام ايش الحرام ايش الحرام الحرام فيه معنى المنع الشديد فيه من منع الشديد وقبل ما استفيد في في تبيان حرام حرام في ناس بظنوا انه المنع في الاسلام هو فقط بتعبير حرام لا هذا الحرام تعبير من التعبيرات التي تدل على المنع بس انه منع المنع الشديد المنع الشديد ولو ادى قال الدين انه هذا اثم او هذا لان الله من يفعل او وضع عقوبة او قال لا يجوز ولا يحق ولا ينبغي وبتعبيراتنا الدول اليوم لما تكتب قوانين فيش كلمة حرام جريمة يؤاخذ عليه القانون ممنوع ويش كمان انت محامي ها المخالفة هذول اخفش يا فكرة في في جناية مثلا في عندك جنايات وفي مخالفات هذي اخفشي مش هيك الجنايات ها فسق ظلم ها فبعض بعض العلمانيين التافهين على فكرة كم قال لك ما هو ما قلش حرام مثلا الخمر مثلا قال يعني القرآن ما قلش طب السنة قالت أما لم يرد في القرآن تحريم كما ورد الخمر آية الخمر فيها ثمانية ثمان صيغ من التحريم مش وقته طبعا مش وقته قال يعني ما وردش حرام طب ممنوع يا اخوي اقول لك مش حرام ممنوع لا يجوز ان تفعله تعثم اذا فعلته طعا قبل رفعل طعا قال ما قالش حرام شوفوا كيف احل الضلال لما يكونوا يكونوا اذكياء اه دائما دول اهل الضلال ادلتهم تافة قال ما قالش حرام بس قال والله لا لاوريك ما طيب طيب نشوف اول شيء حرام المنع المنع الشديد لاحظوا بدنا نفرق الام بين منع وحرام او رد زي ما قال بعضهم هل كنت في التنس التنس هذول بضرب الطابعة هذلك شو بعمل بردها بردها بردها هذا بتكون في جريان هيك رد ورد ولكل فعل ردت فعل تمام هذا الرد المنع ممكن الروح بده يدخل تقولوله ممنوع الدخول هو جاي وبده قلوله ممنوع حرام لا هذاك من اصله ممنوع مش لازم مش كان لازم تحاول اصلا انت لما جيت وقلنا لك ممنوع ماشي ما اخذ لكاش فعله رد فعل ماشي بس حرام من من الاصل اذا المنع وين ممكن يحصل المنع بعد مثلا حضور وما انه منعه او بعد إذا نمنع تمام وانت من رد ممكن كمان ردن كله ارجع داركم ممنوع تدخل ارجع هاي ردنا برضو ها بس إيش الحرام تقدرش تحط الحرام محل ممنوع هون هون واحد أجاب قالوا له ممنوع دخول مش بقول ليش حرام الحرام بيكون في العسل ممنوع قبل ما تحاول قبل ما ت... ت... تمشي في الموضوع خلاص حرام بتاع الموضوع منع مشدد اصلي مش يأتي يعني ممكن خلاص كلنا حرام بتاع الموضوع أه. والمحروم واحنا سبق يبدو تحدثنا في الحرام والمحروم هذا اشد فكر من المسكين والفقير محروم محروم آه... رحظة إذن حرام وهي في عندنا محروم اللي هو كأنه ممنوع من الخير من أصله وفي بعض ال... عند الدروز مثلا على فكرة مرات واحد لما بيشذ لما بيشذ بيجتمعوا هيك المشايخ الدروز وبصدروا عليه حرمان بصيروا الناس ممنوع ممنوع يبيعه ولا يشتروا معه ولا كذا بالطبع يطفش خلاص اعلنوا شايف الدروز انتم عليك الحرمان شو معنات حرمان ما حدا يتعامل معاه خلاص انتهى الكل بيهجروا وتفاصيل اكثرهم شو بعمل طبعا ما بقدرش يعيش وقتها بطلع موجودة هذه عقوبة عند الدروز طيب طب ليش المزق جعل الله الـ الـ وفي حرمات على فكرة وفي حريم حريم الدار حريم الدار المكان اللي حول الدار ما يجوز يتعدوا الناس هذا حريم الدار ولذلك قالوا عن النسوان برضو حريم لانها حرمات ممنوع من الاقتراب منها زي حريم البيت ها زي حريم البيت حريم البيت اذا المكان اللي حوله هذا يمنع تجاوزه هذا حريمه حرمي. اه والحرم لانه في امور امور منعت فيه منعت ان يكون فيه وفي عندنا بس حرامين الحرم المكي بتحريم الله وله احكام والحرم المدني بتحريم الرسول صلى الله عليه وسلم اما في القدس ما اسمه حرام يعني ليس له احكام الحرام في احكام مثلا للحرم الحرم المكي مثلا الو احكام من ضمنها مثلا انتو لما بتروحوا تحجوا ما يجوز انكم تدخلوا الا وانتم محرمين هاي كمان جينا لمحرم معناة المحرم في امور يحرم يفعلها في امور فهو محرم منها ما يدخلش مكة الا اه طب ولي زرك هيك اليوم في الايام هاي شو بيعمل ممكن يدخل مشان يقدر يدخل هذا بذبح ذبح مش قضية يعني مش قادر يدخل بقصد يعني إلا حلا أه؟, اه طيب لاحظوا إذن الحرم مثلا لا يجوز كسر شوكه وقلع نباته اللي مش انت غارسه يعني اللي بيطلع فيه الشوكه والنبات لا يقطع فيه الحرم مثلا اللقطة واحد نزل مثلا فقد مال انت شفتها في في مكة ما يجوز تمديدك تترك كله هل كانت مكة نفسها حرم كيف يعني حرم الرسول صلى الله عليه وسلم حدد المسافة اللي هي الحرم المكي الحرم المكي ابعد منها المواقيت اللي اللي انتم بتحرموا منها هذه خارج الحرم اللي ابعد اذا في مواقيت محدده هذه ابعد من الحرم الحرم الرسول صلى الله عليه وسلم حدده كذا لكذا وله وله خارطه هذا هو الحرم المكي مش يعني فقط المسجد مش فقط المسجد لا مكة حرم وإلها حدود الحرم أوسع منها اللي هي المواقيت لأن الناس ممكن يخلطوا بين المواقيت التي يحرم الناس منها أو قبلها لما بدهم يدخلوا وفي منطقة الحرم أضيق تمام طيب والحرم إله كما قلنا إحكام لأنه ليش ستسمي حرم لأنه في أمور منعت فيه وهي في الأصل مباحة وهي في الاصل تمارس خارجه وليست معاصي من اصله ومع ذلك منعت في داخله والمحرم برضو ملتزم بامور كانت في الاصل مباحة وهو غير محرم لما احرم منعت منعت وفي تجديد في المنع فهو بيت حرام من ضمنها حرمت حتى الصيد وإذا حتى الحيوانات واستثنى منها حيوانات محددة في حديث صحيح زي مثلا كلب العقور ما هو يلحق في الأسد إذا كلب العقور الأسد يعني نخليهم لك أم شيء أم مثلا العقرب محددة يعني خمسة فواسق بسموها الحيوانات تأمن الناس يأمنون حتى اللي إليك ثار شرعا يجوز لك شرعاً أن تأخذ بثعرك منه لما بيكون في الحرم ممنوع في أمن إلى آخره له حرمات ما يجوز تعديها لذلك اسمه البيت الحرام والمسجد الحرام إذن ورد التعبيرات المسجد الحرام والبيت الحرام لأنه في أصله بيت يعني في داخل العبادة جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس وهذه استخدمت في المال وفي الكعبة ايش في المال ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قيامة جعل الله المال قوام الحياة تقوم به الحياة تعتمد عليه حياة البشر تستمد الى حياة البشر هذا هو إذن ولا تؤت السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامة جعل الله المال قوام الحياة اعتماد حياة الناس على المال مش الظن يعني المال يعني النقود المال المزروعات مال ولا مش مال الأراضي مال ولا مش مال شك؟ اه إذا اذا كل ما يتموله الانسان ما والان مش موضوعنا تعريف المال بس المهم ما نظنش انه المال يعني اليوم يعني اللي بتبيعه وبتشتري بشكل عام كله هذا مال تمام وان كان مش قصدين احنا نحدد ايش المال الان والعلماء لهم في تعريف المال وتعريف المال قديما عند العلماء العلماء اليوم استحدثوا عليك قضايا في التعريفات أدق ادق في تعريف ما هو المال بس المهم ما يروح جزهننا لن نقود يعني جعل الله لكم قيامة اذا تقوم الحياة بالمال طيب اذا طب حديث جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس برضو هيصار في قوام ثاني اذا الكعبة البيت الحرام جعلها الله أساس وعمود يقوم عليه مصالح الناس وحياتهم كيف كيف بنشوف بس نكمل إن شاء الله الألفاظ بنشوف جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام ايش يعني وجعل أيضا الشهر الحرام قيام الشهر ليش الشهر؟ الشهر فيه معنى الظهور، ظهور. كيف أيوة؟ كيف لما نقول شهرة وفلان مشهور وأشهر زواجه أظهروا والشهر العقاري آ ظ ظهور ظهور وناس أظفروا في الضياء ويبدو إنه سمي الشهر شهر. لأنه كانت بدايته ظهور الـ الـ الهلال القمر إذن لأنه الشهر يؤقت أو يعرف الشهر بظهور الهلال سم سمي شهرا هذا هو سمي شهرا فيه إظهار آه. إذن والشهر الحرام برضو أيها وهون في قضية مهمة نمر عليها بسرعة من الأشياء المنسيه على فكرة المنسيه عند الناس بنسوها يعني إنه الأشهر الحرام إذا بتلاحظوا الناس بتبعوش يعرفوا وأنت دخلت ليش؟ لأنه إلها أحكام من أهم أحكامها فلا تظلموا فيهن أنفسكم إياه ليش نظلم في بقى الأشهر؟ نحن قلنا الممنوعات بتصير عشد الممنوعات بتصير عشد ومع ذلك انا نلاحظ انه لا الوعاث بوعظوا فيها ولا الناس منتبه وانت بتدخل الاشهر الحرم وانت بتطلع وكل الاشهر عندهم واحد فالله في تربيه المؤمن والمسلم اه بيربيه باكثر بي من طريقه من ضمنها هاي انه في لحظات مشعور انه لازم اكون انا الان انا صايم لما حدا بيسب بالصايم شو بيقول او بيشات مو بيجادله إني صائم طيب في الحج فلا رفض ولا فسوك ولا جدال في الحج طب ما احنا ممكن نجادل خرج الحج في في الحج حتى الجدال الجائز حتى الجائز اختصر طب من باب أولى فلا فسوك فلا رفض ولا فسوك في, في الحج؟ يعني في خارج الحج فسوك؟ لا بس هون ايش؟ اه فإذا في الأشهر الحرم اللي هي ايش في الحرم لحظة 11 12 واحد هجريات قصد قماري وسبعة نرد نذكرهم 11-12-1-7 11 ذو الكعدة 12 ذو الحج اللي احنا دخلنا فيه ومحرم بداية السنة والسابع رجب رجب اما الثلاثة هذه الاولى فهي اصلا يبدو كانت من اجل الحج لاحظوا انه وانت الحج بيكون في ذي, ذي شو سميهو ذو, الحجة ذو, ذو الحجة الحجة طيب قبله بشهر وبعده بشهر قبل ذو الكعدة وبعده ايش محرم لانه جاي اطماش قبله احداش وبعده اطماش يعني الو علاقة بالحج اصلا التهريم في الاصل والاشهر هاي لها علاقة بالحج في الاصل وحتى سبعة هذا بقوله ايضا ما هو الو علاقة بالعمرة بعدين بعد الحج بفترة يعني لاحظوا جاي, جاي بعد ايش بعد ما انقضي محرم اكم واحد بصير بتصير عندك اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة خمسة بدخلهو سبعة يعني كانو نص السنة صار نص تمام فهم اذا اذا نعرفها مشان تصيروا تحسبوا حسابكم فيها يعني تضربوا بركات اكثر شوية فيها والاصل تضرب بركات من اصله بس يعني ما بزبط دايمًا، آه؟ إننا يعني مشان نحتاط يعني في المسجد تحتاجوا ولا بتحتاطوا؟ في داخل المسجد، آه؟ نفس الشيء هون في الأشهر هاي بدك تكون محتاط أكثر فلا تظلموا فيهن أنفسكم، آه؟ وأنتم الآن موجودين طبعا في ذي الحجج اللي هو 12 الآن جعل الله الكعبة البيت الحرام قيامة للناس والشعر الحرام. والهدي اوف كل مت... واضح كله متعلق وين بالبيت لانه الشهر برضه لاحظته انه علاقة بالحج والهدي ما يهدى الى الكعبة وما يعد مقصود لمكه يعني والحرم ما يهدى كان يهدى وغالبا مين يستفيد منه اهل البلاد ثمان خصوصا الفقراء يعني الهدي يهدى وهذا الهدي عبادة الهدي قديمة ولذلك احنا اذا بتلاحظوا في في في عشرة اليوم العاشر والأيام العيد من ضحي ومنتشبه برضو بمين باللي بقدموا الهدي في مكة في الحجاج وحتى قضية انه ما يقصش اظافره وما يخذش من شعره في الايام هاي اللي ناوي ضحي يعني سنة برضو التشبه بمين بالمحرم في ناس بظنوا انه يعني في كمان امور ثانية لازم يعني بتصلوا فينا بيقول يجوز كذا وكذا هو كل الموضوع اللي ناوي ضحي يعني رب البيت اللي ناوي ضحي رب البيت مش اهل البيت رب البيت اللي ناوي ضحي هذا يسن له مش معناته ضوحية مش مقبوله بتصير يسن له انه لما بدخل واحد ذو الحجة يتوقف عن قص الاظافر والأخذ من الشعر الأخذ من الشعر من أي مكان يعني مش قدير لاحظتم الوضع الطبيعي المقصود مش وضع العلاج مش وضع علاج الوضع الطبيعي تمام ما يأخذش من شعره ما يأخذش من أظافره بس فيش, فيش أمور ثانية تتشبه بالحج في ناس عم بيسعلوا سؤال صار في عندهم مهم إنهم نتشبه إحنا بالمحرمين وإيش كمان والقلائد ما هي غالباً القلائد كانت هدي كانت هدي طب إيش القلائد شوي بالله إيش القلائد باختصار بعدين نرجع للغة باختصار كانوا يقلدوا الهدي بقلادة ممكن يضعوها برقبته كيف مصنوعة هذه القلادة من وبر مثلاً من صوف من ش... من ورق شجر ولحاء شجر لكن اي واحد كان يشوفهم يعرف انه هذا هذا رايح لوين للكعبة هادي ينبالغ الكعبة خلاص الناس بطبيعتها شو تعمل هذا الهدي لا يسرق لا يعتدى عليه حتى اللصوص عندهم على افكرة كانوا حرمات حتى اللصوص لما يعرفوا هدي خلاص. لأنه بظل عند الإنسان في قضية الحرمات وصاحب الهدي برضه ما يعتذاش عليه طب زمان كان هذا يلزم كثير على فكرة اللي هو التقليد تقليد يعني أنت تقلد ال الدب هاي الأعاب اللي مخدها أنت ممكن جمل ممكن وشيك شياه إلى آخره يقلدها شو يقلدها يعني يضع عليها قلادة أي واحد يشوفها يعرف انه هاي وين رايحة طب هذا من وين جاي مودينا بالكم هذا مهم كثير كان زمان اليوم انتو مش سائلين زمان كان مهم كثير ليش واحد جايك عن بعد اربعة الاف كيلو عن الكعبة اكم شهر بقعد طب هو جاي معاه بسوق هذا الهدي هذا كان حماية اي واحد بيشوف معناته هذا الانسان تقربوش عليه اما ممكن ممكن اذا كبسوك امواله في التجارة وغيرها يخرجوا عليه لصوص ويأخذوا كل شيء اما حتى اللصوص واللي ممكن يعتدوا كانوا لما يشوفوا حد حتى ايام المشركين يشوفوا انه هذا يعني مقلد واضح انه هدية لـ لـ لا يمسوا ولا يمسوا صاحبه فصاحبه يكون في امان هذا كان يلزم اذا فش شي اسمه قطع طرق زي اليوم وكحينه بيسألوش حتى المشركين كانوا بيسألو وعندهم يعني وحتى لو بدهم يخالفوا اول من يقمعهم قومهم يقولوا يا حقير بتعتذي انت يعني ممكن القوم كانوا يبزوا بعضهم البعض وممكن القبائل كانت على تعفكرة القبائل كانت تقطع الطرق واذا شافوا هدي خلاص المشركين وغيره ما يقربوش يعني ورا كنت عم بقرأ عن افغانستان زمان يعني قبل عشرين سبسين اربعين سنة. عن افغانستان. قبل ما يصير هاي شغلة افغانستان وغيرها. اه واحد بقول يعني كان كنه هو في افغانستان ماشي في طريق. كنه سائح يعني مسلم بده يروح يتعرف. اه? وقال واذا به يتفاجأ شوي بناس واضح عليهم في الطريق انه هذولا شغل قطع طريق. يعني وين بده يروح? وين بده يروح? الا بده يمرك يعني. كنت على طريق بيخفوهم اه? قال لما قربت منهم قلت السلام عليكم. قالوا وعليك السلام. وظليت مارك. <تصفيق> هذول الافغاني اللي مقت الطريق. زمان هذا قبل الثورة. او قبل مشيك زمان. ها? السلام عليكم. هذه كانت اللي خلتوا ايش? ينفد منهم. قالوا له وعليك السلام. ها? بيعرفوا خلص السلام عليكم. بالا يعني <تصفيق> فهون اذا فكانوا قلدوها القلادة القلادة اليوم اللي للمرأة وين تنوضع في العنق مش هيك تنوضع في العنق ولذلك اليوم اللي بيقلدوا منصب وكانهم يعني حملوا بعنقه ايش حملوا بعنقه الامانة يعني كانهم قلولوا هيك تخذ هاي وظيفتك هاي حملناك امانة قلبوا المنصب مش عنا منقول بيقلدوا المنصب فهي المعاني الحسية هاي اذا انقلادة مثلا كان توضع في في, في رقبة سواء كان بشر او, أو دواب حتى دواب هي ضعوا بركوة كمان اقلادة تمام في فيقلدوا يقلدوا المنصب هاي استخدمت في ايش في عالم المعنى مش بس في عالم الحس يقلدوا المنصب معناته وضع الامان وين في رقبته طب واذا قلدوا وسام دققوا معي الان واذا قلدوا وسام آه اليوم كيف بيقلدوا وسام لاحظوا بيجو في المنطقة هاي مثلا بثبتوا بعلقوا الوسام وبثبتوا بعلقوا الوسام وبثبتوا هذا ايش اسمه تقليد قلدوا الوسام فاذا شو معنات لاحظوا الان لما بقول الله سبحانه وتعالى في القرآن مرتين له مقاليد السماوات وال developer ايش المقاليد دقكم معي له مقاليد السماوات والارض اذا بنا نعرف ايش المقاليد له مقاليد السماوات والارض هو اولا عفكرة انتم بتفهموا هيك بالمعنى له مقاليد السماوات يعني السيطرة اي مش هيك بنفهم يعني السيطرة اي طب خلينا نعرف شو المقلد مثلا شو المقلد اني جمعها مقاليد مهنوخ. بعدين خلينا اذا او شيء قبل ما نعرف المقلد اذا لاحظوا شو بدنا نقلد الوسام احنا منيجي نضع عصد روح ومنثبت ومنعقد نعقد ومنتاكد من انه الثابت ونكون قلدنا الوسام تمام فالتقليد في العصل هون معناها ما يلي احيانا تأتي بمعنى يعني العقد عقدنا هذا عقدنا له او ما عقدنا لهوش حسي وضعنا وعقدنا اذا فيه معنى العقد والاغلاق او اللي مثلا المرات بشكل انه كانوا بيحطوا عكوا بلو مشان يثبتوا يعني مشان يعقدوا مشان يعقدوا فخلينا بمعنى العقد الان العقد الشيء طيب لاحظوا اكثر اهل التفسير لما بيقولوا له مقاليد السموات قسم منهم بقول خزائن وقسم منهم كلهم يعني أو كلهم مع خزائن بقول مفاتيح خلينا في مفاتيح لحظه مقلد زي مفتع مقاليد مقلد مقاليد وعندنا مفاتيح وغالبا تفسر مقاليد يعني مفاتيح مفاتيح آه. بدي اياكم تلاحظوا معي لي انتم بتغلقوا اليوم ب... البيوت بايش بالمفتاح انتم ما با ملاحظين انه هذا شيء غريب الاصل نغلق بالمغلاق بس احنا بنغلق بالمفتاح بنغلق بالمفتاح طب هو هو هو مسمى تسميته من جهة الفتح ولا الاغلاق تسميته من جهة الفتح ولا الاغلاق طب ليش بنقول سكر بالمفتاح طب ما مفتاح كيف اسكر انا يعني كيف بدا اسكر وهو مفتاح <تصفيق> كيف اغلق وهو مفتاح مشيك اه ولكن كأنه افهمها كأنهم شو بقولوا كأنه هيك بتفهم انت انه ما يغلق يفتح لانه احنا ممكن نغلق بطريقة ثانية زيجوا زي على مثلا على اشي هيك اه مثلا حروف او نافذا نقولوا وشو يعملوا ويحط طوب وبعدين ايش؟ ايه اغلقه بس هذا مش انا ما كنت مفتاح اذا نحن لما بنغلق بالمفتاح احنا بننلق الشيء اللي بنفتحه بنغلق بنغلق مشان نفتح مش بنغلق بالمره فلذلك شو بنقول احنا بنغلق بالمفتاح لكن احنا مركزين على اسم المفتاح اسم المفتاح مركزين على الفتح ولا الاغلاق على الفتح ولا الاغلاق الفتح بس هو المفتاح للفتح ولا الاغلاق لاثنين هو المفتاح لاثنين للاغلاق والفتح ولكن احنا بنركز على شو على الفتح. واما المكلد اه والمقاليد فهو فيه معنى العقد العقد والاغلاق يعني هناك المفتاح هو بيغلق بالمفتاح والمتلاب كمان فيه فتح بس مركز هون على ايه على العقد والاغلاق هناك مركز على ايه على الفتح مع انه باغلاق وهون مركز على العقد والا اه ولذلك ارى انه اذا بدنا نقول شو المقاليد بالضبط له مقاليد كيف لما منقول اهل الحل والعقد شو ادق منها نقول اهل العقد والحل لانهم هم هم اللي بيقضوا الامور هم اللي بيحلوها مش هم اللي بيحلو الامور بيعقدوها الادق ايش اذا في مقاليد له مقاليد ايلا العقد والحل بيديه الايجاد والافناء بيديه له يعني السيطرة كاملة ايه فايحنا لما نقول اهل الحل الحل والعقد ايش ادق منها اه لانه زي ما بنينا هناك بالمفتاح لانه احنا بننغلق هون بدوا بالحل. لا هو اصلا هم اللي بيأقدوا. بيأقدوا اي امر. وبيلزموا فيه الناس. وهم اللي بيحلوا المشاكل. وهم اللي بيحلوا الاخرية. وحتى الشيء اللي اقدوا ممكن هم يحلوه له مقاليد. اذا المقاليد على فكرة. جمع مقلد. هذا معناته له عقد الامور وحلها. هو بيده كل شيء. هو اللي بيحل هو اللي بيأكده بيحل بربط وب... ايوه هو بربط وبحل مش بيحل بربط عفكة الادق ايش هو بربط وبحل ها لانه اصلا فيش غيره بربط يفهموا ها انت ممكن الناس يقولوا بحل بربط بيجي علم رابطه غيره يعني لا هو هو اللي في يده كل شيء الربط والحل و... والسيطرة الكلية ولما نكون فلان نحظ بيده مقاليد السلطة شو يعني بيده مقاليد السلطة زمامها بحيث هو الذي في موضوع التسلط هو الذي يعقد ويحل ويقضي بين الناع والاخرين وينفذ و... تمام طيب والقلائد بس احنا استغلينا كلمة القلائد مشان نشوف لأنه هذه مقاليد إذا بتلاحظوا الناظر ما يستخدموها الناس وبيستخدموها كمان بيستخدموها لما بيقولوا تقلد إيش؟ السلطة وبيده مقاليد السلطة تمام طيب لا. والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك طيب طب خلينا نقرأ في الآية ثلاث من سلطة المائدة يا, يا أيها الذين آمنوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الح لا لاحظوا ولا الشهر الحرام ولا الهديه ولا القلائد وزادهم ايش ولا من البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانه واذا حللتم فاصطادوا شوف حللتم شو كان مقابل حللتم كان محرم وحتى الصيد مش في داخل الحرم لما هو الصيد في داخل الحرم من اصله ممنوع للمحرم وغير المحرم واما المحرم فكمان ما بصدش حتى صيد البر يعني صيد البر افرضوا جاي جاي من افغانستان بهال من ايام زمان راكب القوافل ممنوع تصيد يعني انت اصلا امن في الطرق وكل شيء آمن منك كمان مش إنك تكون أنت آمن والكائنات مش آمنة منك فموضوع الأمن والسلام إيه علىك كله بقض الكعبة وإذا وصلتها هناك الأمن الكامل طيب الآن وصلنا الألفات صارت واضحة إن شاء الله إذن جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد هناك داف كمان إيش نفس الناس اللي رايحين اللي ولا آمين البيت الناس اللي بإموه رايحين يحجه يعني مش آمين مكة هم آمين البيت الحرام تمام؟ ولا آمين البيت طيب كل هذا لا تحلوا شاعر الله آه على فكرة شعائر باختصار إيش الشعائر بالكم لاحظوا يا أيها الذين أمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام شعائر شع... الشعيرة الشعيرة على فكرة هي تشعرك دقكم أيهم الشعيرة هي تشعرك بنعم الله وعظمته بطريقة رقيقة خفية كيف لما نقول أشعرنا بالأمر يعني أعلمنا بالعمر بطريقة فيها ركة وخفة مش هذا معناه أشعره؟ بقول لك اسمع روح اشعره بالموضوع شو يعني اشعره؟ مش يعني تصيح السياح اشعره؟ يعني بلغه بلطف وركة حتى طب شعائر الله ليش سميت شعائر فكرة؟ لأنها هي الشعائر من وجه دقيق خفي آرقيق تشعرك بنعم الله وعظمته وإبداعه و... فهي شعائر شعائر سواء في عالم الزمان أو المكان طيب مش هذا نرجع طيب هون ندققوا معاه الآن نشوف ايش جعل الله الكعبة البيت الحرامة خيامة للناس وخصوصا انه بعد ما تنتهي ذلك لتعلموا ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض وان الله بكل شيء عليم لاحظوا من ادق الاشياء اللي يصعب على البشر انهم يدركوها وهي من عوالم الغيب تربية الانسان واصلاح المجتمعات ومن هون نزل الدين لانه في قضايا بيستوعبوهاش الناس لانها بدها علم محيط حتى يضعوا قوانين وتشريعات كيف ننتج الانسان الصالح كيف ننتج الإنسان؟ كل الان نظريات التربوية التربوي في العالم المتطورة جدا يعطوني وين الانسان الصالح اللي ايش هم اخرجونا يا هذه قضايا غيبيه ما بدركوا الناس يعني ذاك الغبي الغبي اللي ادي قال بدنا نساوي بين المرأة والرجل في الميراث وحكينا عنه في الدرس الماضي يا لخرب بيتك ما انت هيك بتخرب الامور وبنتج عنها تفاصيل انت شو بعرفك انت انت شو بعرفكم يا تافهين شوفوا الامور كيف منسجمه بين المسلمين وتوزيع الميراث بسلام وكل شيء تمام واي مخالفة فوضى وتفاصيل طويله ما ذلك لتعلموا ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض وان الله بكل شيء عليم في قضايا بتعرفوهاش من ضمنها من ضمنها اولا ده القران عايز من ضمنها كيف نوجد في داخل الانسان مفهوم المحرمات بحيث يلتزمها لانه ديروا بالكم اذا كان المال قوام الحياة في اهم منه انك تنشئ في داخل الانسان مفهوم الحرمات شوفوا المسلم الآن مثلا شو القتل بالنسبة له حرام وانا سبق قلت في امريكا احصائية قديمة ما ادني الجديدة من عشرين لخمسة عشرين في المية من الاطفال الرضع اللي بيقتلوا كل عام القاتل يلعب يا الام عمدا طب ما بتلقى واحد في مليون في بلادنا ليش؟ مفهوم الحرمات اللي انتو مش شاعرين كيمتو انتو انتو مش شاعرين كيمتو اللي بتفقد امم ثانية لانه ما بتربوا بحيث ينشأ في داخلهم مفهوم الحرمات وبتساند تقوم الحياة الصحيحة ويأمنوا الناس على انفسهم واموالهم حتى الاموال التي هي قوام الحياة ممكن تضيع لما يكون قوام اللي هو بتعلق بالحرمات هذا مش موجود ايش الاب والام اطفال الرضع 25% من عايشين احصائيين قديمين بذلش الان اه شوفوا قديش مثلا القتل عندك انت كمسلم القتل اشي ضخم عندهم عند امم كثيرة هو ممكن يقتلك مشان مئة دولار يقتلني مشان مئة دولار طب اذا بده واحد ينتحر بنعطيه خمسة الاف دولار وينزل ما ينتحرش احنا مش مكفيه خمسة الاف بنجمع لك يا اغني الحلال تقتل حالك هناك بقتلك عالغ على على مية دولار على خمسين على عشرة اكون لك واذا فتشك وملكاش ايش بطخك لانو معك ضيعت وقت يعني. ضيعت وقت ولذلك بكلك يفضل مثلا في امريكا في نيويورك الى الاخر يفضل في الليل اذا بتمشي بالليل خصوصا. هاي يفضل يكون في جبتك ايشي? اللي يرضي فيه يعني. يعني يلاكو معك مش بعدين يتخوك. يتخوك يعني يتركو الرصاص. مش هيك? ها لانه ممكن تستفزه انت آه كيف زادت من الطريق معك الله يزال ها اذا برضو تسمب واحد بتخل الثاني وبظل واحد فهم والتعامل والتعامل مثلا اه في مع الحياة البشر في قضية برضو محرمات الزنا من الزنا محارم مش محارم تفاصيل والرشوة مش رشوة والسرقات اذا مأمونة والاخرين كل لأنه مش عم بنشأ في داخل النفس البشرية القوام الثاني في قوامين ولا تأتسفها أموالكم التي جعل الله لكم قيامة قوام العيش وأهم منها القوام الثاني كيف تنشأ الحرمات وهذه بدها مش بس, مش بس نظري وبدها تدريب عملي ولذلك تصوروا اتصوروا حتى مرات بخطور في بالك عجيب هذا الامر في قتل الصيد وإنت, وانت حرم ومن عاد فينتقم الله منه عجيب انا استغربت يعني كنت قرأها واستغرب طب هذا صيد صاد صيد وعاد الموضوع ومن عادة فينتقم الله منه ينتقم منه عجوة لانك مش بدرك انه بيربي في نفوس الناس مبدأ الحرمات وهذا معناته اللي قفز على الموضوع مش سائل مش سائل هذا معناته ما في عنده الحرمات او كي تنتبه الحرمات مثلا انت انت ممكن ممكن تعجبك واحدة واحدة تروح مثلا بدك تخطبها وتستقتل يعني مش هيك بعدين تتفاجئ انها اختك بعدين تكتشف اليوم بتصير مع الفلسطينيين بعدين تكتشف انها اختك يا سبحان الله بيعتي اشي هيك بغلق بتصير تنظر لها النظرة ثانية اول ام شو كانت النظرة ولما عرفت انها اختك شو صارت يقول اه كثير من اجانب قال لك اختي مش شو اختي من شو يخرب بيتك كيف هاليا المصير ايواء عندكم منشأ يا سبحان الله مغلق خلص اختي اغلق رضعت معي ورضعت معها او يعني رضعت من امها انا وهي رضعت من امي مثلا يا سبحان الله اختلفت النظرة تماماً. المشاعر اللي كنت تشعر فيها. هذا ايش عجيب ما نلاحظين انتم? نظرة الناس. اغلب الناس اقصد. نظرة اغلب الناس لاخته وامه. الناس بيشوفوا اخته حلوة جذابة. بيستغربوا كيف يعني. مش, هي. مش هيك? اه? اخته. اه لانك انت في مبدأ الحرمات. يا سبحان الله. بس تعرف انها اختك. ولا امك. ولا كذا خلص. اغلق. في كثير قضايا. كيف بنشأ? ايوها. لأن هذه قضية غيبية الرب الله سبحانه على الخالق اللي خالق المبدأ هو الذي يعلم كيف يدخل لك هذا مبدأ الحرمات بحيث يصير. لما بتمشي أنت لما بتمشي انت في المجتمع المسلم المربّى على الحرمات هذه مسألة قتل الناس والاعتداء على الحرمات وكذا آخره من المسائل النادرة. من النادرة إنه بيصير في شذوذ وناس عندهم ضعيف مبدأ الال الحرمات ولذلك. لما الله سبحانه وتعالى بفرض عمليا علينا تصور انت محرم هذا تدريب انت محرم هذا تدريب ايه لحظة انت الان في الشهر الحرام هذا تدريب انت الان في المسجد هذا تدريب انت محرم هذول محارمك شوف اسمه محارمك تد... مش هيك بتحج بتلتزم وانت صايم من نوع الاكل في تفاصيل ممنوع الاكل ها حتى مش حدا شايفك اه كيف بنشيء الله سبحانه وتعالى في النفس مبدأ الحرمات انت بتشوف شوف المسلمين اليوم وروح ابلاد ثانية على فكرة وشوف كيف ممكن يتعاملوا مع الانسان مثلا في قضية البيع والشراء والاخي او قضية القتل ومش قتل وزنى ومش زنى وتفعص وخيانة الصديق وخيانة الكده ها ومن اجل المصانع بتستغرب انت وين الحرمات شو بيعرفوا هدول في الحرمات شو يعني تستغرب ليش لم ينشأ في داخله لم ينشأ في داخله المبدأ مين اللي بده ينشأه هم بعلموه في القانون من نوع. ولما بيكون الشرطي موجود دير بالك بعدين القانون بأخذك وبتنبعك ايش هذا هو هذا هو اه فبالتالي دير بالك اهم قوام في الحياة قضية الحرمات وهذه قضية غيبية ولذلك لاحظوا الايش وقالت ذلك لتعلموا ان الله يعلم لحظين احنا انت شوف الامة الاسلامية والناس المتدينين خصوصا وشوف باقي البشر كيف بيتعاملوا مع البشر مع الاطفال حتى مع الاطفال اليوم بيسركوا اطفال تفضلوا انتو بتحصل الامور وانتو بتصدقوهاش بيسركوا اطفال وبيقتلوهم وبحشوهم مخدرات مشان يهربوهم في المطارات بخلا بيسركوا مشان ياخدوا منهم اعضاء للاطفال بصير بصير طيب كنت قارئ زمان في بريطانيا في لندن لحالها اكم اكم الف طفل في السنة بينفقد بصلكوه انو فينا بقدر عاطفته احنا مبدع الحرمات ناخد طفل نسلكه من اهل مين نعم احنا بتصير عنا هناك بالعلاف المؤلفة الف في السنة السنة الماضية اللي بعد السنة الماضية في لندن لحالها الف ومثين طفل يفقد الاطفال انتم وين اتصالكم اللي فهمتوا؟ اه تفاصيل طويلة هذا, ال... هذا القوامن اللي حبيت انه ننتبه له اللي يهود يرملكم انه الله سبحانه وتعالى بيدربنا كمان كيف ينشأ الشيء الغيبي هذا في داخل النفس البشرية واذا صار في مبدأ الحرومات امن الناس بعضهم البعض عندها القوامل المتعلق بالمال اصلا المال المال ما هو بلقيعه الاول اذا قوامين قوام الماء جعله الله قوام الحياة ومبدأ الحرمات جعلها الله بس كيف الكعب بتصنعه للأسف ما صارش معنا مجانا مفصل بس أخدت الفكرة الخيطة